اليوم أُحِلَّ لكم الطيبات وطعام الذين أُوتُوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات مِنَ المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتُوا الكتاب من قبلكم إِذَا آتيتموهن أُجُورَهُنَّ محصنين غير مسافحين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 فتيمموا صعيدا طيبا فامزحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَنْبِيَاءً وجعلكم مُلُوكًا وَأَتَاكُمْ وَأَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلَا إِنَّاهُنا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري زوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري زوءة أخي فأصبح من النادمين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 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون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 فَلَوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتَ لِفُوٌّ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَيْنَ يَفْتِنُكُمْ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 الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فعسى الله أي يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسر فيه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 فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهلون في سبيل الله ولا يخافون لومه لا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 و انا اكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بؤكم بشر من ذلك مثوبة عند الله هما دلوى هما دلوى هما دلوى هما دلوى هما دلوى هما دلوى هما دلوى هما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 لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء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 ربهم لا أكلوا من, من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة, منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرسل وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كان يَأْكُلَا للطعام. كيف نبين لهم الآيات ثم نظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا الْكِتَابِ الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا قَوْمٍ قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا, وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل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 لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقَرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب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 قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو كَثْرَةُ كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وَإِنْ تسألوا عنها حين ينزل الْقُرْآنُ تبدلكم عفى الله عنها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 أو آخرين من غيركم إن آتٍ ضربتم في الأرض إن آتٍ ضربٍ في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان داقبا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 فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا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 إذ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُوسِ تُكَلِّمُنَّا فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَى وَإذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبَرَصَ بِإِذْنِ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 ونأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائلة من السماء تكون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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِنَاسٍ تَتَخْذُونِ وَأُمِّي إِلَّا هَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ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 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ نِكُوتَ أَن تَرْقِبَ عَلَيْهِمْ وَأَن تَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِذْ تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله هذا يوم ينفع الصالقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير